بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله ويهوه قدم لكم السلام عليكم السلام عليكم محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة حد عمله طب واحده طيب المثقاه مصدر ساقا يساقي مثقاه الان عندنا في الري على فكره الكرسي ده مش مريح ابدا خل واحد قاعد كده بقى لاطه وهو مش كده اصلا صاحب محمد يبقى شيخ الاليط هو مستع والله لست اليطا ولا احب الالات لكن الكرسي سبحان الله ضهر وجعان عاوز اركن ضهري بس عشان تركن ضهرك لازم ايه تصير اليطا ان صورة ليس معنى طيب عندنا في القرى بعض الناس بيدفع أرضه لمن يزرعها بتسمى ايه سلام زرع اخذ الارض مزرعه المساقى والمزارعه مزرعه أرض بتزرعها قمح تويتها الارض لمن يزرعها بجزء من الخارج منها يزرعها هذا الذي زرع الارض احنا عندنا مالك للارض وعندنا مزارع بيقول لك فلان مزارع ده لو اخذها مزرعه المزارع ماذا ياخذ ياخذ جزءا معلوما من الخارج من الارض جزء معلوم مشاع يعني ايه جزء معلوم مشاع يعني ربع ما يخرج ثلث ما يخرج نصف ما يخرج بس هاتي صور فاسده اثناء الدرس ان شاء الله اذا المزارعه عقد موجود الان وهو ان في شخص يدفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع يخرج منها احيانا بيتاجر الارض تاخد مثلا فدان في الزرع ب1000 ب2000 ب3 حسب فلما اللي يزرع الارض يسعد دراهم مقابل زراعتها دي اسمها ايه ايجاره فرق عظيم بين الاجاره والمزارعه في الاحكام الاجاره عقد لازم اجماعا لا يجوز لاحد الطرفين فسخه فسخه اما المزارعه سيات الكلاب بين اهل العلم ان هي عقد لازم ولا لا فاحكام الاجاره غير احكام المزارعه طيب طب احنا عندنا مزارعه استحضر الصوره هو بيزرع ارضك مقابل جزء معلوم مشاع مما يخرج من هذه الارض في ازراحه مثل ما مثلنا هذه الزروع التي في الاصل تكون موسم واحد زي الرز او الغله او غير ذلك البلدان اللي فيها بساتين زي الاسماعيليه وما حولها انت عندك ارض فاضيه ورثتها او اشتريتها هنا وجدت ان اهل المنطقه يجعلونها بساتين فدفعت ارضي لمن يغرس فيها شجرا تمشي تزرع رز وقمح ياخذ في موسم لا هيغرس شجر معمر مانجو مثلا او نخيل او زيتون هيغرس فيها شجرا بجزء من الثمره التي ستخرج تدفع له الارض تغرس فيها شجرا بنفح ثمر الشجر مثلا او بجزء من الشجر نفسه بعد بلوغ الشجر مبلغ معين تصير مثلا لك نفس الشجر وهو له نفسه مثلا هذه اسمها مغارسه اسمها مغارسه واهل العلم يدخلون احكامها في المثاقاه لكن هذا موجود معمول به حتى الان كما هو بس ماش بقى مزرعه ولا زرع الزرع في الجمله ما يحصد في موسمه لكن الشجر بيعمر فكلمه مغارسه تعرف انه هيغري الشجر ايه معمر ديت طب تديله ارض فاضيه يا فلان انت مثلا باشا من البشوات قاعد في القاهره اشريت حته ارض قال لك في ناس عايز يزرعوها لك هيغرسوها لك طيب يا فلان تغرسها و اذا بدات تثمر انت لك مثلا نصف الثمره او لك نصف الشجر طب تقصد هل هو سيصير مالك للارض او مالك للشجر فقط هذا بحث اخر قالوا انت احسن لكن المهم أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الثمرة أو من الشجر طيب المساقاة ما هي أنت الآن اشتريت بستان منجو مثمر أو غير مثمر المهم اشتريت بستان منجو ملكته الناس اللي كانوا شغالين فيه أنت خلاص مش عاوزهم لك جرائب عندهم خبره هيبداوهم يشتغلوا قالوا خلاص نساقيك نبدا نرعى بستانك نسقي ونتابع الشجر ونكبر النخل ونحفظ الثمر الثمار بداو يساقوك على بستانك بجزء مما يخرج منه جزء معلوم مشاع ربع الثمره او نصف الثمر هذه ثمانه المساقاه طبعا الفرق بينه وبين المغارسة ان المغارسكة الارض ايه فضية ما فيش فيها شجر هيبدأ معك من الاول لكن المساقاء جاء قد وجد بستان في شجر قائم ويبدأ مساقيك عليه ووضح الان فرق بين الثلاث الفاظ مزارعة مساقاء مغارس كل ذلك جائزوا شرعا لان الاصل في المعاملات الاباحة فمن حرمنا معامل من هذه المعاملات عليه الدليل المساقه المشهور عند اهل العلم انها عقد جائز احنا قلنا جائز في مقابلته لازم جائز في مقابله اللازم والتحقيق ان شاء الله باذن الله تعالى انها ان كانت مطلقه عن مده فهي عقد جائز ازاي قال تعالى بس ساقيني على هذا البستان بنصف ثمره قال سقيتك بس كم سنه قلت قلت لما شئتك او ما شئت انا او ما اقرره الله ولم تحدد مده اطلقت المده فان كان العقد مطلقا فهو جائز وغير لازم. غير لازم أي واحد من الطرفين له أن يفسخ في أي وقت بشرط ألا يتضمن الفسخ ضررا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر لكن إن كنتم حددتم مدة سنة سنتين ثلاثة فالصواب من خلاف أهل العلم أن يصير عقد لازم لأن المسلمين على شروطهم والوفاء بالعقود واجب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم فاذا اتفقتم على مده سنه 3 4 10 صار العقد لازم من الطرفين طيب قال رحمه الله تجوز المثاقاه في كل شجر له ثمر هل يشترط ان يكون الثمر ناكل ولا القصد ان يكون الثمر مقصود يعني ينتفع به ولو في غير الاكل ولا المقصود ان كل ثمر له ان الشجر له نتاج ينتفع به بغض النظر هو ثمر ولا ليست ثمره التحقيق من اقوال اهل العلم ان تجوز المثقاء على اي شجر له نتاج مقصود مثلا في السودان قال لك تعالى ساقيني على هذه الأرض من شجر الصمت الصمت هل هو ثمر يأكل؟ له ثمر مقصود؟ لكن له نتاج مقصود اللي هو ايه؟ الصمع فروة تجوز الموسى قولة ما تجوز؟ تجوز ترعى الشجر وتتابعه حتى موسم جني الثمر فالخلاقه ان المثقى على شجر له نتاج مقصود في بعض البلدان انواع من الاشجار يقصد ورقها انواع من الاشجار يقصد اغصانها ينتفع بها الناس انتفاعات معينه اما شجر يؤخذ مثلا منه اجزاء تترطيب او يؤخذ منه اجزاء للادويه وتوضع لا توضع في العقاقير الطبيه او غير ذلك الشاهد اي شجر فيه ميثاد مقصود تصح المصاقاه عليه اذا التقييده بثمن يؤكل كما في بعض المتون قد يقال انه حسب نظر الفقيه في زمنه ربما لم يقف ان في اشجار اخرى لها نتاج مقصود او ان المذهب الفقهي انه يكون على ثمر يؤكل فان كان على غير ثمر يؤكل له فيه مذهب اخر ربما لكن على كل تقدير الصواب ان شاء الله من اقوال اهل العلم ان الشجر اذا كان له نتاج مقصود صحت المساقات عليه قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما جزء من الثمر يكون مشاع معلوم مثلا لو جاء ساقاك قال ساقيني على بستان المنجو هذا ببعض ما يخرج تب ساقاك على بعض ما يخرج لكن هذا البعض معلوم ولا مجهول إذن لا يصح طيب لو قال ساقيتك على هذا البستان بنصف طل مما يخرج منه معلوم ولا مش معلوم مشاع ولا غير مشاع غير مشاع فحدد كمية قد لا يخرجها البستان وقد يخرج أضعاف أضعاف أضعافها وهو غير مشاع إذن لا يجوز طيب لو قال ساقيتك على هذا البستان على أن تكون الجهة القبلية لي والجهة البحرية لك لا يجوز اصبح غير مشاع اصبح معين اينا منطقه لكم منطقه لهم طيب لو قال سنه لك وسنه لي لا يجوز ايضا لان اصبح مجهول لا يعلم القدر اللي هيخرج طب لو قال بنصف ما يخرج فصح ربع ما يخرج فصح بثلث ما يخرج فصح طيب قال والمزارع انتهى من المثقال اللي بتكون على شجر الاصل فيه انه معمر بيقعد اكتر من سنه وله ثمر مقصود او نتاج مقصود كل سنه كالعناب والخوخ وشوكات عموما ايه ما هو الان ما اصبحش مشاع الان هيدي له نص طن الان ما خرجش حاجه ومعروف انه هيطلع يكون بجزء من ثمره هجيب له منين تبقى لك فتضمن غررا والمزارعة والمثقالات تتضمن غرر اذا فيها شرط يخضي الى الغرر فاسدة طيب قال والمزارعة في الارض بجزء من زرعها المزارعة طبعا بيدفع ارض لمن يزرعها بشيء من زرعها الخارج منها ايضا هذا الخارج يكون مشاع معلوم في المزارعه الشائعه عندنا في الريف سواء كان البذر منهما او من احادهما لان بعض الفقهاء يشترط ان البذر يكون على رب المال او غير ذلك من الشروط وهذه الشروط لا دليل عليها والاصل في هذه العقود الحل طيب ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم صاحب الارض دي عليه ايه ودي عليه ايه مرد ذلك للعرف لا غير الا ان يشترطوا اذا اشترطوا شيئا لزمهم لكن ما اشترطوش تنشوف العرف بيدعل على العامل ايه وعلى رب المال ايه اذا لا تتعب نفسك كثيرا في هذا المبحث في كتب الفقهاء الخلاصه لا دليل على لا دليل الشرعه على تحديد ما على العامل أو ما على ربي المال والتحديدات التي تجدها في كتب بعض الفقهاء إنما ذكروها لعرف عندهم إنما ذكروها لعرف عندهم طيب لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبرة بشطري لا يخرج منها من زرع وسمر ففي لغظ على ان يعتنلوها من اموالهم الان لما فتحت خيبر على المسلمين المسلمون مشغولون بالجهاد ونشر الدين اهل خيبر اثن اراضيهم وهم ادرا بها فالرسول صلى الله عليه وسلم راى ان المصلحه تقضي ان يقرهم فيها على ان اصبحت ملك للمسلمين فيعملون في ارض المسلمين بنصف ما يخرج من ثمر وزرع وكان يرسل صلى الله عليه وسلم من يخرص عليهم هذه الزروع وتلك الثمر بطريقة معلومة في الزكاة طيب قال رحمه الله وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله هذا هو الصواب الأصل العام أنه يلزم العامل وعلى العامل كل ما فيه صلاح الثمره ويلزم مالك الارض كل ما فيه بقاء الاصل بقاء الشجر او بقاء او صلاح الارض هذا لفظ عام لكن اين اشترطوا غيره ذا ان الحق لهما الا ما اشترطوا شيئا فما جرت به العاده وما جرى به العرف يقضي بينهم عند التنازع طيب ثم ختم بمساله تشبه المساله التي قلنا جعلوها بحثا قبل قال ولو دفع الى رجل دابه يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك تشتري الطفطر قلت له خد يا فلان نركب الطفطر واللي يطلع انت ليك النص وانا لي نص هذه المساله بالضبط قال ولو دفع الى رجل دابه يعمل عليها وما حصل بينهما جائز على قياس ذلك يعني قياسا على المثقاه والمزرعه الاصل الجواب والاصل في المثال السابق الجواب ولا يمنع من هذا العمل الا بدليل شرعي ضم هذه المثال للمثاله السابقه واجعلوا المثلتين بحثا هل تجوز هذه المعامله ولا وانجازت اجماعا ولا في خلاف من خالف فمن معه دليل وليس معه دليل وان كان معه رقم الراجح من اقوال اهل العلم طيب قال بعد ذلك باب احياء الموات اتفضل الاجاره زي ما فيش حاجه اداره في ما فيش حاجه انا انت عندك حته ارض فانا قلت لك انا مستاجرها منك ب 2000 في السنه الفدانه 5000 دينار ب 10000 سنه مثلا لا حرمت ابدا انت حر تاخذ الارض تصنع فيها ما شئت خليتها موقف عربيات خليتها مخزن خلتها, خلتها حظيره دواب كل واحد له في الارض مقصد معين لا حرمها ان زرعتها المهم انت تعطيني كل سنه مقابل اني خليت بينكم الارض 2000 لكل فدان نحره هذه اجاره ولا باثبه وهي جيده يا جماعه <تصفيق> ايه <تصفيق> الواحد يتكلم على الواحد ثاني يعني يرجع هذا الى العرف اللي ماشي في البلد هل يحق له ذلك ولا لا حق فانجاز عرفا جزا رمضان طيب انا بس خلي احارب النهارده ان اخلص الجعانه واحيا المواد وين وجدنا وقتا نجلسنا معلش خلونا بس نمشي ناخذ بس يكفي لو تصورنا كل باب اصول بس المسائل صور بسيط يكفينا في هذه الدوره قال باب احياء الموات الموات الارض التي ليس فيها لاحد حق لا ملك ولا اختصاص سواء كان هذا الحق خاص او حق عام زي الان المدن الجديده اللي بتتبنى الان والقرى الجديده اللي بتتبنى في بعض المناطق في البلد بيكون في للقريه المبنيه او المدينه المبنيه حريم يعني الارض القريبه جدا من العمران الارض القريبه جدا من العمران احنا بنتكلم على ارض ليست مملوكه لاحد الارض القريبه جدا من العمران هذه وليست مملوكه لاحد لهذا العمران حق فيها قد يحتاج اليها تكون مدارس او مرافق او اكرمكم الله مقلب زباله او قد يحتاج اليها تكون حدائق تخدم العمران او قد يحتاجون انه نشوفها انشئات تخدم العمران حتى وان كانت ليست ملكا لاحد ما دامت قريبه من العمران فالاصل ان لهذا العمران حق فيها نبي سموه حق اختصاص مختص به تجد احيانا حوالين المدن الجديده واحد جايب نودر والرمل الموجود في الارض ده كده على منطقه 50 فدان وحوط كده برمل ارتفاعه متر ولا حاجه شوفوا المنظر ده ها هي مش مملوك لحد هو حوط عليها بالرمل انتوا بتقولوا لي يا عيال شوفوا المنظر ده بتقولوا انا مش بشوفه انا موجود موجود يجيب اللودر ويحوط كده بالرمل هو ما زرعهاش ولا حفر فيها بيت ولا بنى فيها بيتا ولا اشتراها من حكومة وغيره حوط عليها هذه التحوطة حني جيب در شبيض كده يحط صف واحد تحجير سموه التحجير ما أحياها هي بعيدة عن العمران ليس فيها حق اختصاص العمران ولا غير بعيدة عن العمران ولا يملكها أحد حوط على هذه التحوطة في هذا الشكل أصبح له فيها حق اختصاص يعني أنا عاوز أحيي كطعة أرض بسأل الأرض يملوك الحد لا لكن فلان حدر حد عليها لا يملوكها ولا يمكن يباعها أصلا لكن لا يحق لي أن أخدها مدام حدر حد عليها أصلح له فيها حق اختفاص أصلحه أولى بها من غيره يبدأ نقول له يا فلان جناس من منطقها يحيوها تعال عشان تحي أربك إذا مدى يحييه فهو أولى بها من غيره لكن قال له خلاص من شحيها ومحدش ينزلها لا غلطان إما أن تحي أو تتر غيرك أحد ان احنا بنستاذنك لان افصح لك في حقي اختصاص طيب يبقى احياء المواق بيتكلم عن الارض التي ليس لاحد عليها ملك ولا في احد فيها حق اختصاص او كان هذا الحق حق عمران يعني حق المدينه او القريه لما كانت قريبه من العمران وكان حق لفرض عينه بسبب تحجيره على الارض المواقف ضد الحي والاحياء اللي هو التعمير فاحياء الارض المواقف اعماراتها ومن عمرها ملكها تشجيعا للناس على العمل والسعي على الرزق ومنع البطاله فالاصل ان الاراضي الفاضيه التي لا يملكها احد ان ولي الامر يشجع الناس على كيائها ويوضع لهم بوابق في ذلك حتى لا يعتدي بعضهم على بعض ولا يغلم بعضهم بعض من اجل السعي على الرزق ومنع البطاله و تعمير هذه الاراضي بما يعود على الناس من نفع بما يكون تعمير الارض يعني متى اقول فلان احيا الارض التحقيق ان المرضع في التعمير والاحياء الى العرف فما عده اهل كل بلد تعميرا او احيانا فهو احياء تملك به الارض في ملك لمن احياها من صور الاحياء المشهوره ان يزرعها وهو من اعلى صور الاحياء او يبني عليها منشآت سكنيه او صناعيه او يستعملها استعمال مقصود ادعالها مثلا مزرعه دوادن مزرعه دوادن جالها خاذل جراش مما يعد تعميرا قلنا الاصل ان العرف هو الحكم انه لم يرد في الشرع نص واضح فيما يعد به الاحياء او التعمير طيب انت اذا قمت بعمل في الارض لم تصل به الى الاحياء كان دون التعمير دي اللي بيسموه التخصص كانت تكون مثلا حجرت عليها برمز هذا ليس احياء دون الاحياء فهو اسمه ايه؟ تخصص هذا التخصص يعطيك الاولوية عند الاحياء انك تحييها قبل غيرك هذا فيما يتعلق باحياء الاراضي في اخلاء اخر احياء الابار احياء الابار في ابار قديمه تعطلت ولا يعرف لها مالك اما في قرى خربت ورحل عنها الناس منذ زمن بعيد او كانت في منطقه باديه ورحلوا عنها انت ذهبت الى بئر من هذه الابار فاحييتها حفرتها حتى وصلت الى الماء انت الان احييت البئر كم تملك من الارض حولها او ذهبت الى ارض لا يملكها احد وليس لاحد فيها حق اقطاف ثم ابتدات فيها حفر بئر يعني ما في بئر قديم ولا حاجه بئر جديد حفرته انت حتى وصلت الى الماء كم تملك من الارض حول هذا البئر سألته علي كم تملك طيب الجواب ما تملكه من الارض حول البئر يختلف باختلاف غرضك من حفر البئر لان الناس مقاصدهم في احياء الابار مختلفه بعض الناس يحفر البئر ليزرع ما حولها فكم يملك من الارض يملكو من الارض ما يصر اليه ماء البئر ويقضوا على زرعه الا ان يكون ولي الامر يمنع من الزياده محدده او انه يعجز عن زراعه ما يصل اليه ماء البئر يبا الأصل إن حفرت بئرا لتزرع ما حولها الأصل ما تتملك ما يصل إليه ماء البئر وتستطيع ذرعه ما لم يتجاوز الحد المأذن به من قبله ولي الأرض أنت هنا من هذه طيب إن كنت حفرت البئر لمصلحة السكن أنت لك بيت وقرب البيت حفرت بيت من اجل ان تاخد ما لنفسك ول اهل بيتك فالافضل ان هذه البئر تكون تابعه لخطه البيت يعني لحريم البيت فبتكون البئر تابعه لحريم البيت ما يفرش لها حريم خاص بها لاننا حفرنا لاحضرت من اجل البيت النوع الثالث من الاغراض التي يحفر الناس من اجلها الابار يحفر لتكون موردا للبه هو مش عاوز يحيي ارض هو عنده ابل ترعى وهو راضي كده لكن الابل في حاجه الى بئر تشرب منه فحفظ البئر لتكون مورد للابل فكان يكون حريم البئر المختار من اقوال اهل العلم على ما ورد في السنه أنه ينظر هل البئر بديء أم بئر عادي هل البئر الجديد أنت ابتدأته أم بئر قديم أحييته إن كان جديدا ابتدأته وحفرته من أجل شرب الإبل ونحوهم فحريمه خمسة خم خمس وعشرون ذراعا خمسة وعشرون ذراعا وإن كانت ذئر قديمة فالحريم ضعف ذلك خمسون ذراها طيب بعد هذا التمهيد الذي فيه تفصيل نقرأ قال رحمه الله باب أحياء المواد وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت ذئر قديمة من احيا ارضا ميته فهي له واحيائها اعمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها هذا هو تعريف الاحياء كالتحويط عليها التمثيل العرفي وشوق الماء اليها اذا ارادها للزرع او قلع احجارها واشجارها المانعه من غرفها وزرعها يعني هيئها للزراعه استصلحها يعني كما هو في الاستخدام المعاصر قال وانحفر فيها بئرا فوصل الى الماء حفر فيها يعني في الارض التي لا يعرف لها لها مالك وليس لا احد فيها حق اقتصاص وانحفر فيها بئرا فوصل الى الماء مالك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب ان كانت عاديه يعني بئر قديمه وحريم البئر البديع 25 ذراعا واضح ننتقل الى الجعافه الجعافه ما اعرفش لسه موجوده الان ولا لا لكن اذكر وانا صغير لا انسى هذا اليوم جالس في البيت مع اهلي البيت على الطريق فسمعت صوت ميكروفون كنت استغرب تقريبا كان اول مره اشوف ميكروفون يعني ماشي على العربيه حتى ما كانش عربيه كان حنطور واحد من ساده الحنطور كان ايام الحناطور موجوده وماشي ازيكم يا اولاد الحلال اكرمكم الله اني اقول الخبر كما هو يا اولاد الحلال في حمار تايه ضايع حمار ضايع لكن يبدو كذا الحمار مميز لان اذكر من اوصافه ان ديله ازرق صحيح وعشان كده كان صعبا على الراجل وجايب حنطور بميكرافونه بيلف حمار ضايع اوصافه كذا كذا من المكان الفلاني اللي لجيه له حلوان خمسة جنيه طيب الخمسة جنيه ايامها كانت على رأي عامل حج سهمي تجيب مرة بعيالها <تصفيق> عشان ما تمشي <يتبش> نفسه ف <تصفيق> الرجل قاعد يقول له حلوان 5 جنيه هذا العقد في الشرع اسمه ايه جعاله انا ما اعرفش موجود الان ولا ده انت باجي لما ايه اللي يحصل يقول كده اه, اه دي دي جعاله هذه جعاله موجوده في الشرع والناس يحتاجونها ليه لان مده العمل اللي هيقوم بيه من قبل الجعاله غير معلومه ما يعرفش هيفضل يدور على الولد اللي ضايع جدان وما يعرفش هيلاقوه ولا لا بعدين في ناس كتير بتدور ممكن واحد يلاقي من اول خبطه واحد يصح الكوته وما يروح <تصفيق> فما ينفعش يعقد مع عقد اداره فازا شاخد مع ايه عقد اجاره ياخدها ازاي طب مدتها قد ايه انت بالعمل ازاي طب انت لا تضمن انك تجده اصلا وانا عقدت مع عقد ايجاره قديده وغيرك فالناس في حاجه اليها الناس في حاجه ليه الجعاله لها احكام نكتفي بما ذكر الان هنا في الكتاب نقراه ونكتفي باب الجعاله وهي ان يقول طبعا الجعاله غير الاجاره الاجاره لها احكام والجعاله لها احكام وهي ان يقول من رد لقطته او ضالته او بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعله يعني علاج الحمار في المثال اكرمكم الله في المثال المذكور اللي هو ايه 5 جنيه فمن فعل ذلك استحق الجعله لا ده في ده الان اكثر من 1000 شاهد ان الراجل لف مغال كده شهود كتير جدا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان قوما لده رجل منهم فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم قال فجعل رجل منهم يقرا بفاتحه الكتاب ويرقي رقى يرقي ورقى يرقى رقى يرقي من الرقيه ورقى يرقى من الصعود فرقى صاعدا وزنا ومعنى المضارع منها يرقى اما هذه الماضي واحد ولا رقى عفوا الماضي فيها عفوا الماضي رقى يرقي عفوا الماضي في يرقي رقى الماضي فيه يرقى راقي إذن صححتوا المعلومة راقية صاعدة يرقى رقا يرقي طيب ويدخل حتى برئ تاخذ الغنم وسالوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقيه خذوا واضربوا لي معكم بسهم هم لما ترددوا في العطيه التي اخذوه في الجعل حلال وحرام افتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواز وأراد أن يطيب خواطرهم فقال اضربوا لي بسه فإذا أخذ سهما وملك وأوكل منه بل على أنه حلال بلا أدنى شبهة فتطيب خواطرهم للأكل وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته لأصحابه قال ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه تفرض واحد اكرمكم الله قبل هذا الاعلان لقى الحمار وربطه في الذريبه ومش عارف هو بتاع مين فلقى الميكروفون داخل القريه دل تعالى الراجل من يومين موجود عندنا بس انا بدور على احبابه مش لاقيهم قال له طب شكرا وماشي بيقول هات ال5 جنيه لا لا يفتح حق 5 جنيه لانه وجده قبل الاعلان وبمجرد وجوده وجب عليه ان يبحث يعني وجب عليه ان يرد وجب عليه ان يرد اللقطه لصاحبها فوجب عليه وجوبا شرعيا الرد قبل العلم به الجار هيزعل عشان ابراهيم يقول يا ريت ما لقيته لا هيتبسط عشان وجداه الاخيه المسلم والمسلم اخوك طب نكتفي بهذا القدر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجاء من الطير لا هو الخلاصة, الخلاصة والتحقيق الذي اختاره كثير من المحققين من أهل العلم إن الأجرة على الرقية وعلى التعليم لأن في نفع للناس جائزة ولا مأس بها أما إذا كانت الأجرة على مجرد التلاوة فقط فالإجماع منقول فيها بعدم الجواب فكل ما فيه نفع للناس من تعليم من للقران تفسير او تحفيظ او تعليم قراءات اي تعليم فاخذ الاجره بالشرط والمشارطه زائد ولفظ الحديث عام حق ما اخذنا عليه اجرا لكن هذا اللفظ العام يدخل فيه الاجره على الرقيه وتدخل الاجره على تعليم الوجر على مجرد التلاوة نقل, أك... نقل أكثر من واحد من العلم الإجماع على حرمة الوجر على مجرد التلاوة هذه الخلاصة ولا تشغل بالك الخلاف موجود منقول لكن الصواب الذي عليه كثير من المحققين في كل عصر ما ذكر بالنسبة للوجر على التعليم أو كان تحفيظ أو تفسير أو قراءة أو غير ذلك لا في أياما عند حاجة الناس إليها حاجه المعلم والمحقق لان من يحفظ اولاد الناس من يحفظ الا من يوجد جماعه تفرع لذلك فيعلمون الناس لا يمكن ان تقوم الحاله المصالح هذه الا بتفريغ لنا لهم اجر يقيمون به المصالح